بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محب ربنا وارضى صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فلازال حديث رمز صلى من الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا تفسير المبارك تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامه ابو الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وقرأتنا في تفسير صورة البقر مع ال عمران بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فلما أحث عيسى منهم الكفر والاتفاق على رد دعوته قال نادبا لبني إسرائيل على مؤازرته من أنصاري إلى الله قال الحواريون أي الأنصار نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وهذا من منة الله عليهم وعلى عيسى حيث الهم هؤلاء الحواريين الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول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 الحق وحده فلا شك أنه أضعف مما لو كان معه من ينصره ويتبنى دعوته ولياد قال موسى عليه السلام وطلب من الله عز وجل أن يرسل معه أخاه هارون أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا قال إنك كنت بنا بصيرا فطلل موسى عليه السلام من ربه سبحانه وتعالى أن يشد بمن بهارون فالإنسان يقوى بالأتباع ودعوته تقوى بكثره الأتباع ولهذا منى الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم بصحبة هي خير صحبة لنبي من الأنبياء على وجه الأرض ومدحهم الله تبارك وتعالى قائلا ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعني كالنبتة التي تخرج ثم تصبح ساقا ثم تشتد بأخوات لها صغار وهكذا فلا شك أن العودة يقوى ويشتد ازره بما يكون من صغير حوله فلهذا قال عيسى عليه السلام لما أحس من قوم الكفر قال من انصاري إلى الله يريد أن يعلم من معه فقال الحواليون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأن مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين هذا مما يحصل به النصرة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الله عز وجل ونفع الإسلام كثيرا بأصحابه الذين كانوا معه. انتفع الإسلام بصحبه النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا وحاربوا وآذروا ونصروا ونشروا الدعوة النبي في مكة ومصعب بن عمير في المدينة يدعو إلى الإسلام النبي يرسل إلى اليمن معاذ بن جبل وابا موسى النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى ملوك الأرض لا شك أن الإنسان إذا كان معه وله أصحاب في الطريق أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومن نعمة الله عز وجل على الداعية أن يكون له أتباع حتى الآئمة العلماء انتفعوا كثيرا بطلابهم الذين دونوا مذاهبهم ونشروها فالشافعي أحمد لمالك مالك كل هؤلاء انطلق أصحابهم وتلاميذتهم يدونون ما كتبوه حتى نفع الله عز وجل به الأمة إلى الآن وسيبقى باذن الله تبارك وتعالى وإذ ينتفع الإمام وهو إمام بالطالب بين يديه إذا فهم علمه وإذا نشر علمه وإذا بلغ علمه وإذا دون علمه نحن نقرا الآن في شروحات الشيخ بن رحمه الله تعالى مثلا وهذه الشرحات كلها تبناها طلابه وسجلوها وفرغوها وطبعوها والآن خرج علم الشيخ إلى الناس ولو لم يكن هناك طلاب جمعوا ودونوا ونشروا وشرح الله صدورهم هذا لما علمنا كثيرا من علم الشيخ ولما انتفعت الأمة بكثير من علم الشيخ فمن ملة الله على الداعيه من ملة الله على العالم أن يوفقوا لهذا نعم فلما احس عيسى منهم الكفر وهم جمهور بني إسرائيل فإنهم مجروا بعيسى ومكر الله بهم والله خير الناكرين جمهور بني إسرائيل جمهور كل قوم على الباطل جمهور كل نبي كل أمة يبعث فيها نبي جمهورهم على الباطل جمهور أي عصر يكون فيه داعية يكون على خلاف دعوت وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله ولهذا ليس الكثره دليلا على الحق الحق هو الدليل على انه حق الدليل من الكتاب ومن من السنه انما الكثره والقله ليست ميزانا لمعرفه الحق من من الباطل ولهذا قد يفرح اهل الباطل بالكثره حولهم وقد ييئس اهل الحق بالقله حولهم وهذا من قلة ذقل الدعوة من قلة ذقل الدعوة أن الإنسان يزن الحق والباطل بالإيه؟ بالكثرة لا لا لا ولو امتلت المساكل ولو كثوا الأتباع وصلوا ملايين هذا هذا ميزان؟ ليس ميزانا لكن الميزان أين دعوتك من الكتاب والسنة؟ أين دعوتك من الحق الذي جاء به محمد بن عبد الله؟ هل دعوتك على الطريق المناجع ولا لا؟ إنما كفر وقبل أبداً لا يعتبر بهم أبداً أبداً وإن كان للأسف الشديد هذا هو المعيار الذي يزن به كثير من الناس نجاح الدعوة أو فشل أي دعوة يقول لك شوف ما شاء الله ده عنده آلاف موالف عنده ملايين عنده كذا إنما ده ما عنده إلى خمسة ستة عشر للأسف الشديد ولهذا أهل الباطل يحرصون على الكثرة لأن الكثرة بنفسها تدعو ممن يقنع بذلك من أجل ذلك مثلا تجد اهل البطل حريصين على ان يجتمعوا ويجمعوا في اي مناسبه الذي يعنيهم الكفرة كوره دورات عزومات المهم يحصل كفر وليس له مهم الى هذا لا علم ولا شيء ولذا أنا يعني سالت بعض اخوانكم سؤالا قلت له يعني اي جماعه من الجماعات ما المطالب به افرادها ولا شيء يعني مثلا أنا الآن مع الإخوان مثلا مثلا يعني إيه اللي انا مطالب بيه؟ من باب دعوة الله عز وجل من باب نصرة الدين من باب تعليم الناس من باب إخراج الناس من فيه أنا مطالب بيه؟ بحلق اللحية مطالب بيطار السور مطالب بتمييع قضية الإسلام ايا كان ايان كان في غناء اسلامي في نشيد اسلامي في افراح إسلامية في قرى اسلاميه كل حاجه اسلاميه المنتخب انتصر منتخب السجدين ونهنئ ونعترف اي أنت انت مطالب بايه انت ما عندك اي نوع من الجهاد لا جهدت بحياتك مع أهلك لا جهدت باداب لدروس العلم مع آلك ومجتمعك لا جهدت بنصره التوحيد فقام عليك الصفية ولا كذا لا جهدت بالنهي عن البدع والخرافات كل حاجة الغناء غناء حلال الموسيقى كذا التمثيليات المسرحيات أنا أقول لكم الآن أنا لو أنا ضمن هذا التنظيم ما الذي مطالب به؟ يعني أي قضية ستكون في حياتي؟ إيه اللي مطالب به طيب؟ إيه اللي أنا مطالب به؟ إيه نوع الجهاد اللي أنا مطالب بأن أجاهده؟ فما في مع أن الكثرة الكاثرة معهم ليلي من المسألة السهلة جدا كل المط... المط... الآ... الذي أنت طالب به ضمن أي فئة من هذه الفئات أن تنتسب فقط أن تنتسب إنما تسبلنا دعوة تتحمل عبء دعوة تتحمل عبء تعلم الأول وبصيرة وترحل وتحصل وتيجي وتجيب وتركب وصلات وتشتري كتاب ربما تحتاج إلى, إلى ثمنه تشتري به ثيابا او طعاما للاولاد ربما ما تقتل على ابنائك من اجل ان تشتري مثلا كتابا تروح معرض الكتاب تجيب كتب وتجيب الطبعات الكويسة ممكن تفرق من الجنيه من تين جنيه, من جنيه. مش مشكلة بس طبعة وحقق ما اقرأه فيها مثلا وضع ابو لهذه الطبعة وكذا وتصهر بالليل من اجل ان تحصل علما لتنفع به امتك مثلا تكون قيد ضيئتك مع الناس وانت تعلم ان الناس لا يحبون منك حديثة معينة لكن تتحدث في التوحيد في السنة في الاتباع في كذا وكذا وهذا لا يرضي غالب الناس لكن أنت لا تجعل دعوتك عند مرض الناس فعيسى عليه السلام أحس منهم الكفر أحس من, من, من جمهور بني إسرائيل كما قلنا هذه سنة وعلى فكرة أخواني سنة الدعوة هذه سنة ماضية يعني لا خلاف أو لا يختلف عصر عن عصر ولا نبي عن نبي فيها فيه معرضة في عاقبة في ابتلاء في عاقبة ويا النصر معروف أي نبي جاء عاش مرحلتين مرحلة الابتلاء مع قومه ده باب السجن ده بالطرد ده بالقتل ده بالتعذيب ده باي شيء مهم أي, أي أن كان نوع الابتلاء ثم عاقبة للمتقين هذه خلاصة مرحلة الدعوة لدى أي نبي من الأنبياء ولدى اي دعية من الدعاء شوف احمد ابتلاء ثم عاقبة شيخ الاسلام ابتلاء ثم عاقبه البخاري ابتلاء ثم عاقبه جميع الانبياء ابتلاء ثم عاقبه لهذا جعل الله عز وجل الإمامة في الدين لمن لمن وجعلناه ائمتنا بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون لما صبروا عليه على الابتلاء وكانوا باياتنا يوقنون لهم منتصرون ان شاء الله وجعل الله عز وجل عقبته له لهذا انت لو تعيش في اي مجتمع من المجتمعات اي مجتمع من المجتمعات اذا كنت صاحب حق فعلا واذا كنت صاحب دعوة حق وتؤديها بالاسلوب الحق اعلم ان العقبت لك ان شاء الله لكنك ستبتلى لكنك ايه ستبتلى قال ليسني اكون حيا ايدي اخرجك قومك قالوا او مخرجيهم قال نعم لم يأت رجل مثل ما جئت به الا عودي. يا بني انني اعلم آآ أن, آآ أمرك قد أو ان شأنك قد بلغ مبلغا عظيما وانك ستبتلى فاذا ابتليت فلا تدل عليه، وانك ستبتلى ليتني اكون حيا اذا قومك يبقى اذا خلاصة مرحلة الدعوة في كلمتين عند الانبياء عند الدعاء ابتلاء عاقبة لكن العقيبة مشروطة للمتقين العقيبة مشروطة للمتقين ولهذا عليك بأمرين الأمر الأول تنقية المنهج الأمر الثاني الثبات على تعلمه وتعليمه بس باختصار شديد نقل المنج في عربية ملكة مفتوحة فاتفقوا على قتله وصلبه وشبها لهم عيسى فقبضوا على هذا الابتلاء نوع, نوع جديد متفق على قتله الجريمه ايه اي دم سفكوا عيسى ما في اي مال غصبه عيسى ما في طيب اي جريمه انت فعلتها حتى تهدى او تطرد او تعزى من وظيفتك او كذا ما في الا نؤمن بالله العزيز الحميد طيب فاذا وجدت محنه تقول خلاص بس تبت تبت ورجعت انا لو كنت داعي موفقا ما حصل لي هذا كما ذكرت بعض اخوانكم كلمه رائعه عن بعض السلف لما قال بعض السلف قال الم تصدك المحن عن الطريق يعني انت تعيش محنا الم تصدك هذه المحن عن الطريق قال لولا المحن لشككت في الطريق لولا المحن لا شككت في الطريق مش المحن هي طريق لولا المحن أصلا لا شككت في الطريق لأن هذا طريق مسلوق أصلا هذا طريق مسلوك الداعية اليوم يبتدع طريقا يمضي في طريق سلك مع أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وعنح عليه السلام هذا طريق مسلوق إن تفقت إيه امشي معه ركب المهتدين الدعاء بس هذا لألف لا فاجتمعوا على قتله صلى الله عليه وسلم نعم فقبضوا على من شبه لهم به وقال الله لعيسى إني متوسيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا فرفعه الله إليه وطهره من الذين كفروا وصلبوا من قتلوه ظامين انه عيسى وباؤوا بالإسم العظيم وسينزل عيسى ابن مريم في اخر هذه الامه حكما عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم الكاذبون غرورهم وخداعهم وانهم مغرورون مخدوعون اذن من اولى الناس بعيسى نحن من النصارى المسلمون اولى الناس بعيسى حبيبنا رسول نبي تجب محبته والايمان برسالته ينزل في اخر الزمان يا دي الأمة رجل من رجالات هذه الأمة على أنه رجل من رجالات هذه الأمة يتبع شرعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أنه وضع الجزية فإن النبي أخبر بذلك وما أخبر به النبي فهو إقرار يدخل في شرعته يعني كأنه قال يا عيسى إذا نزلت فضع الجزية ولا تقبلها ولكن القتال حتى يقضي الله عز وجل بينك وبين الناس ويصلي خلف امام من هذه الامه فنحن اولى بعيسى واولى بموسى واولى بنوح واولى بابراهيم واولى بكل نبي من قوم نحن لا نجد في صدورنا اي غضاض، نراهم يسبون نبينا لكن لا نجرؤ ولا نفكر حتى ان ننتقص من نبيا منه من هؤلاء الأنبياء ابدا لا يمكن هذا يقبح في ايمانك وقد يخرجك من الدين ولذا من انكر دعوة رسول ومن أنكر رساله رسول فقد انكر رساله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر كافر فتقديمه برسول واحد تكذيب بجميع الرسل هؤلاء قتلوا عيسى ولا ما قتلوا اكراني قتلوه حقا ولو ما قتلوه حقيقه لكن هم في حكم قتله نبي من انبياء الله قتلوه حكما فهم في حكم لا قتله لان من هم بالمعصيه وسعى في اسبابها ثم لم يتمكن منها فانها تكتب عليه سيئه كامله قال يا رسول الله قال فسلام على القاتل والمقتول في النار قال في من قاتل اخاه قال فالقاتل المقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل يعني نعم عرفناه هو في النار لأنه قتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يبقى إنه كان حريصا على قتل صاحبه حاز بها اثم من قتل هؤلاء قتلوا عيسى فكما يعني تبوأوا اثم من قتل نبيا من, من انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم إذا قتلو حكما قتلوه ونحن نرفع قدره واتوا بدلا من الاستغفار والانابه عبدوه من دون الله وجعلوه الها واوذنا للاله نعم وقوله وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة المراد بمن السبعة الطائفة التي آمنت به ونصرهم الله على من انحرف عن دينه ثم لما جاءت أمة محمد صدر يعني هذا ليس في تذكية لاتباع عيسى إلى آخر الزمان من دون تبع محمد لان من تبع عيسى وآمن به حقا اما يكون قد مات واما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن به فأتباع عيسى أن يكون مؤمنا بعيسى ثم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا له الاجر مرتين لكن لا يفهم من الايه وجعل الذين تبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه يبقى هذا فيه تزكية لمن تبع عيسى الى يوم القيامه ولو بقي يتبع عيسى الان ويكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن من كفر بمحمد كفر بعيد كما قلنا لكم من كفر بمحمد كفر بعيد ومن كفر بعيد فكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم يبقى الذين اتبعوك يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم نعم لأن بعض الناس قد يستغل مثل هذه الآيات في التشويش على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه ومثل ما تشاء عز وجل ولا تجدن اقربهم الَّذِينَ ودث الذين من الذين قالوا ان النصارى ذلك لانهم قصصين او هبان وانهم لا يستكبرون الى اخره ويتبعون مثل هذه الايات ويعتقدون انها تعطي لهم البراءه الكامله في الاتباع الى يوم القيامه فهؤلاء يخادعون انفسهم اولا لو كانوا متبعين حقا لعيسى لم نرى اتباع يسع الحقيقة ثم الحق، هل الحق الآن الموجودون إما عابدون له جعلونه إلها أو ابنا للإله ولو كانوا متبعين حق لعيسى عليه السلام لا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني ليس يوجد رجل نصراني على وجه الأرض من اهل الحق ليس يوجد رجل نصراني على وجه الأرض من الحق ولا من متبئ عيسى بحق شوف قعدة لأنه لو كان كذلك لكان مسلما بقى أتباع عيسى عليه السلام وأتباع إبراهيم وأتباع هؤلاء ولهذا مثل ما عاد الله على من قال إبراهيم معنا قالت اليهود إبراهيم معنا وقالت النصارى إبراهيم معنا قال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مشاكل ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا الحمد لله فنحن إذن اولى الناس بابراهيم اولى الناس بموسى اولى الناس بعيسى لما لو وجد رجل واحد الان على ظهر الارض يقول انا تابع لعيسى بحق نقول لو كنت تتابع لعيسى بحق فان عيسى بشر بالرسول صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول ياتي من بعده اسمه ايه احمد اخواني فاذا لا يوجد رجل على وجه الارض على وجه الارض ممن يتبع عيسى متبعا له بحق متبعا له بحق فهذا على الباطل طيب طيب لبا اقرى الاسلام هذا وقبل منه الجزية نقول لا هذه مسألة اخرى مسألة قبول الجزية مسألة الإحسان البسالة البر لمن لم يحاربنا مسألة اننا لا نعتدي عليهم مسألة أننا لا نقاتلهم ما لم يقاتلون مسألة احترام العهود والمواثيق، مسألة عقد الصلح وهذه جانب لا ينبغي أن يختلط بالجانب الآخر الجانب الولاء والبراء واعتقاد أنهم على الباطل هذا جانب وهذا جانب هذا جانب وهذا جانب هم على الباطن على الكفر نعم ولا حل الاسلام نتزوج منهم اباح الاسلام ان ناكل طعامه اباح الاسلام ان يكون معنا بموجب عهد اللي عهد الذمه أو كذا ولهذا بعض الناس قد يرد هذه الاحكام لما يظن الناس انه يتعارض مع الولاء والبراء فيعمل ايه رد لا فيش حاجة اسمه بر ولا كلام مين ده ولا كذا الكلام ده كان زمان لكن قال لا نعتدي نعم نسوي ما فيش عهود ما فيش مواثيق هؤلاء العادل أول ميطار يقابلهم في الجانب الآخر من يقول لا لا هؤلاء إخواننا وهؤلاء أحبابنا وهؤلاء على الحق لسم أقرمهم عليه بدليل كذا قبل منهم الجزية بدليل يجيب آيات البر والإحسان إلى غير ذلك ليجيب آيات قابل النبي الهدية منهم النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وميا القضية وجعل الجميع واحدا وجعل الجميع على حق على حق كل على حق نصرا على حق المسلمون على حق كل يعمل في وليس له شان بالاخر لانه ليس على الباطل اصلا حتى تدعوه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يقول بعض المتفلسفه الظلال هذا كلام يقول الله يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يقول بعض هذا كلام يقول الله يقول فمن والله يقول لا اقراه في الدين ويستدمه مثل هذه النصوص على أن هؤلاء على حق ولا يفهم هؤلاء ولا هؤلاء لا الذين يعتدون حيث يكون العهد والذمة لا الذين يمنعون أي نوع من البر أو من قبول الهدايا أو كذا إذا لم يكونوا محاربين ولا الذين أيضا يقولون هم إخواننا ولكن الوسط بين هذا أننا من جهة الولاء والبراء من جهة الاعتقاد فإننا ينبغي أعتقد منهم على الباطل وأنا من مات منهم على ذلك من مات على نصرانياته من مات على يهدياته دخل النار وكان مخلدا فيها أبدا الأبدين نحن نقول اللي بيموت على عقيدة فاسدة منحرفة من عقائد المسلمين من المسلمين ممن ينتسب إلى الإسلام فهو مخلد في النار اللي ينكر معلومة من الدين بالضرورة اللي ينكر كذا اللي بيسب الرسول صلى الله عليه وسلم ومتى لم ياته اللي بيستاذب بالله ورسوله وآياته اللي بيصحح مذهب المشركين ويرى أن مذهب المشركين يرى أن مذهبهم حق وأنه يمكن أن يدان لله سبحانه وتعالى به نجعله هذا مرتدا ولو كان مصليا او مذكياً فكذب الذي لم يدخل في الاسلام اصلا, أصلاً ورفض وعبد هذه حقيقة لا ينبغي أن يماري فيها على الإطلاق أحد يماري أن هؤلاء كفار أن هؤلاء مشركون أن هؤلاء على الباطل عجيب والله يا إخوان من يماري أنا ما أدري, ما أدري لأننا بذلك نخط نبينا صلى الله عليه وسلم ونسفي شريعتنا لو كان هؤلاء على حق لما حربهم النبي صلى الله عليه وسلم لما حربهم صيب النبي لما سمهم القرآن ظلالا كفارا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تدم يوم الدين رسول من الله يتلو صحف مطهره ان الذين كفروا بالكتاب والمشركين في نار جهنم ان الذين كفروا بالكتاب والمشركين من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها وله هم شر البريه يعني من يمارس هذا لا تاخذوا الودع نفر اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يَتَوَلَهُ مِنْكُمْ فَأَيْنَهُ مِنْهُمْ نماري في هذا لكن اه لهم حقوق علينا لهم حقوق علينا جاري نصران يعتد عليه لا جاري ارى واحد نصراني واحد يعتد عليه نمنعه هل ما لا تعتد على هذا لا تعتد عليه الشيخ من في الكنيس دا فيها وكذا وكذا هذا بينهما وبين الله لكن آذونا حاربونا لا يبقى خلاص انا عشان عليهم كما فعل النبي والنصارى كان ايام النبي واليهود في عهد النبي كانوا ايه كانوا يسبحون الله ويذكرونه ويسجدون ويركعون ويقومون الليل ويصومون كانوا ماذا طيب كانوا ماذا طيب طب انا اتزوج نصرانيه محصنه عفيفه أطوع تعرض بالزنا جاء داخل لمه الزواج النصرانيه تزوج مسيحي احسن لكن جائز لا يعاب عليك لو تزوجتها لا شيء شيخ كان النصارى الاول غير الان لا ابدا النصارى هم النصارى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قوم ساءتون لقد كفر الذين سيقولون ان الله هو المسيح مريم ولا قالوا ان الله هو المسيح مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاث قالوا إن الله ثلاث ولا سيقولون إن الله ثلاث ثلاثة أيضا أنا لا نريد أن نواجه التطرف بتطرف يعني لا تواجه تصرف بصرف ودائما الإنصاف لا يأتي إلا بالرسوخ دائما الإنصاف كذا الإنصاف لا يكون إلا بمقتضى العلم بمقتضى العلم فلا مع الذين تهورون ولا مع الذين يميعون وإنما الحقيقة التي ينبغي أن نفهمها وأن نعقلها جميعا ونعلمها الحقيقة التي أثبتها القرآن هو التالي لما تقول لذي نتقال الله المسيح ابن مريم كفار حد لا يعترض عليك ولو اعترض عليك بقول له والله هذا نفس القرآن هذا نفس القرآن آيات متوترة في بل ما حذر القرآن ولا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مسالك مثل ما حذر من مسالك أهل الكتاب نعم ثم لما جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فكانهم اتباعه حقا فأيدهم الله ونصرهم على الكفار كلهم وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين كانوا أتباعه على حق تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض الآية ولكن حكمة الله عادله فإن أتبط أن من تمسك بالدين نصره الله النصر المبين وأن من ترك أمره ونهيه ونبذ شرعه وتجرع على معطيه أن يعاقبه ويصلص عليه الاعداء والله عزيز حكيم نعم هذا الذي قلناه منهج عاقبة صبر يقين تصحيح منهج عاقبة حميدة أن من نصر الله من تمسك بالدين نصر الله نصره. وان جندنا لهم لننصر نصروا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقولون هذه حقيقة تونية قال موسى عليه السلام لما قالوا أذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عصر ربكم أن يهلك عدوكم ويستغلدكم في الأرض فينظر إيه كيف تعملوا يلا هتعملوا إيه نعم وقوله ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ثم بين ما يفعله بهم فقال فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل الأديان السابقة ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين ونسخت رسالته الرسالات كلها ونسخ دينه جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من الهالكين يا سلام كلام رائع هذا في الرد على أن من يقول بل لا يلزم أن تكون تابعا لهذا الدين دين الإسلام يعني وإنما الذي تلزم به أن تكون على التقوى والعمل الصالح هذه والله يسمع يا خلال من أحد مما ينتسب إلى العلم المتشبين العلمي يقول كده ليس باللازم يعني إنسان يكون كذا وكذا وإنما المهم الثقة والعمل صار فهذه الأياء قد يستدل بها هؤلاء فأما الذين كفروا وأما الذين آمنوا شوف الشيخ ما يعلق التعليق الجميل وليه يقول ثم لما بعث سيد المصريين وخاتم النبيين ونسخت رسالته الرسالات كلها ونسخ دينه جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من من الهالكين سواء تقول لي بيعمل صالح باب من أبواب الخير ده يتعبط في صومعه زي ما قلنا صار من الهالك انتهت صار الإيمان والعمل الصالح بمقتضى هذا الدين فالإيمان والعمل الصالح أن تتبع هذا أن تتبع هذا الدين وأنت تمسك بهذا الدين وانت سير على هذا الدين نعم وقوله تعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم أي هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين هو آيات الله البينات وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه وهو الحكيم المحكم صادق الاخبار حسن الاحكام الله اكبر الحمد لله على نعمه الاسلام الحمد لله على نعمه القرآن الحمد لله على نعمه النبي صلى الله عليه وسلم نتمنى الله بها علينا والحمد لله على افضليه هذه الامه والحمد لله على اكثريتنا في الجنه اخواننا نحن في نعم سبحان الله نعم ضل كل نعمه منها ايه تقول ايه نعم عظيمه لكن كل هذه النعم كل هذه النعم انما ينعم بها من استقام واتبع اما فرق وطرق وانحرافات سيلحقون بمن قبلهم ومن رؤسائهم في الضلاله الا ان يشاء الله عز وجل شيئا اخر لكن كل هذا المتش إنما لمن ثم نحن لا بالنبي من الذي ينعم بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يخالف ويصادم شرعته ولا الذي يتبعه ويحكم سنته من الذي يستفيد بنعمة القرآن الذي يسير على هديه ويجعل استدلال على وفق القرآن ولا يصادم القرآن ويستقي من القرآن على المشتبهات ليدلل بها على باطل عنده من الذي ينعم بينهما منتسب لهذه الأمة ويدخل في أكثرية على الجنة إن شاء الله كل هذه الوعود لك إن استقمت ولهذا أخواننا بنقول بنقول لا ينبغي للإنسان أن يسير في هذا الطريق من غير أن يفتش وينقح ما يصبح التقييد كده ماشي ورى ناس وخلاص سأل نفسك ادي النافسك تأخذ وتدي خد ودي الكلام ده صح ولا لا الطريق ده مش صح ولا لا الواحد لما بي يطلع مثلا يقول مثلا روح مني القمح انا ما اعرفش مني القمح من بلدي اسال اروح من اتجاه المحله المنصوره ولا اتجاه طنطا لا اروح اتجاه المنصوره مثلا وصلت المنصوره اقف في عسكريه اروح منين ما اخد وانا بدي اقول مني القمح في اتجاه المنصوره اروح منين يقول لي يطلع على الطريق السريع طب الطريق السريع منين امسك الكوبري العلوي دوت واخد بالك واول ما تلاقي مخرج طريق القره انزل معاه اول منزل من مخرج طريق القاهره قول فين يا جماعه كده امشي على طول لغايه ما تعدي مثلا 100 غمر طيب بعد ما اعدي مثلا اروح يمين ولا شمال يبقى الانسان يحتاج الى ان يصل ل 100 غمر طب انا عايز مسجد التوحيد مثلا اروح في الشارع ده الى ان تصل الى المسجد يبقى انت في سؤال دائم لانك لو لم تسال لو لم تراجع لا يحصل لو دخلت بطريقة غلط إذا راحت المحاضره ولا راحت الدرس ولا راحت بغياتك التي كنت تريدها ده عشان اروح مني القمح امال عشان اروح الجنه يا الله الله يرضى عليكم يا اخوان البصيره ده انا رايح فين منيا القمح بسال ألف سؤال 1000 ألف وببص بنزين السياره يمكن الامداد حتى ممكن انا مش عارف الطريق انا ممكن اريج بنزين يا سائق مون هنا انا ما اعرفش الظروف مون واسأل نون واسال انما طريق للجنه اقول والله اصلي شيخ يعني لو مش معقول شيخي يبقى على الباص مش معقول مش معقول ايه شيخ على الباص تقليد هكذا اعمى ده طريق محتاج تفنيد ده محتاج الحديث اللي هو لا صحيح ولا ضعيف الايه اللي هلك طول فهم مين الايه تفسير مين مين اللي في الصبر كده الحكم ده حلال واجب مين اللي اوجبه دليل الوجوب ده مستحب ايه دليل الاستحباب لا تجامل ابدا شيخ دي ثاني حابب مين ولا ولكن الحق ايه احب ليلى من شيخ يا رسول الله هل اتخذت من مقامي ولا صلى شوف الفهم الراقي ومعهم مين النبي صلى الله عليه وسلم النبي نفسه يعني ان كان يتبع رجل بلا سؤال يبقى مين النبي طبعا لأن استباع النبي الزام مطلق شرعة حتى لو لم تسأل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف حاشا ينزل الوحي بالتقويم عفى الله عنك كريم أذنت له إلى آخره ومع ذلك الصحابة يسألون يا رسول هل اتخذت المقام إبراهيم صلى يا رسول هل أمرت أن يسأك بالحجاب حائشه يا رسول الله أليس الله يقول فسوف احاسب حسابا يسرا انت بتقول من مننقش العذاب يا طيب أليس الله يقول ان من مننقش الحساب يا اهلك الله يقول سوف احاسب حسابا يسرا طيب يبقى ازاي بقى نجمع يا رسول الله انت بتقول والله بيقول طب نجمع ازاي رسول الله لكن لا احنا بنقعد قواعد اوعى يا ابني سفرض من اعترض انطرد كن بين يدي شيخك كان ميت بين يدي المغسل ده لو يا اختيار فين هو اختار الماء البارد ولا الماء الحار ولا اي حاجة خلاص ما صباح الجسة هاملة قال لي بويمين الشمال نحنح ومدعمين اي حاجة كثير من الطلبة كثير طريق يا اخي المين يتغمح طريق لي متغمح طريق للقيرة تسأل الف مرة ده مش عايد له بقى لو حبيت ده تسافر برة يبقى إيه؟, ايه المطلوب منك ايه المطلوب منك من اوراق جوازات وتسأل وتعمل يا طاطق وكذا وتدفع يبقى الطريق الى الجنة يا اللي هي اعلى ما يكون اسمن ما يكون اعظم ما يكون اقلد فيه شخصا مع قدرته اوعى ليس لك عبره اوعى تقول الله يقول فسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون وانا تبع كده هذه الايه هذا من لم يقدر على استنباط الحكم وايضا لا يقلد رجلا معينا بدين حتى العامي لازم يا اخواننا فهم هذا العامي لو قلد رجلا واحدا مع امكانيه سؤال غيره لو قلد رجلا واحدا في دين الناس ان غيره ليس داخلا في الايه دي فسالوا الذكر لانك لماذا عينت الله قال اهلا الذكر لماذا عينت هذا بالذات ولم تسال غيره مع امكانيه سؤال غيره لكن سال انا الذكر ده تسنى لك تساله غيره ثالث رابع خامس اما بقى طالب العلم المفترض أنه بقى عن طالب علم حينما يقلد واحدا ولا يسمح أبدا أبدا أبدا بأن يسمع كلاما لغيره مع إمكانية أن يسأل مع إمكانية أن يبحث مع إمكانية أن يسمع يقول يقولك لا هو ده بس لا يسمع غيرهم وهذا في الحزبيين الجهمية مات على الجهمية الرافض سيبتون على الروافض كل فرقة كل طائفة خلاص هم دخلوا واغلق على انفسهم الباب ولم يعد احد يسمع هو دي دين الله سبحانه وتعالى هو دي دين الله يلا نحط ده في دراوسد التقارب بين الرافض والسنه خلاص التقارب بين الرافض لا ما ينفعش التقارب بين الرافض ما ينفعش التقارب بين الرافض والسنه ايه ده طب لما قال لي ان احنا نعمل تقارب بين الرافض والسنه ما ليه ازاي يا جماعه نعمل تقارب تقارب بين من يسب الصحابة وبين من يبجل الصحابة تقارب بين من يكذب القرآن تقارب بين من, يعت... من يؤمن بالقرآن تقارب بين من يبدل الشريعة تقارب... تقارب بين من لم يكن عنده ديوان واحد من السنه السنة بخاري ولا مسلم ولا أحمد ولا ترمذي ولا النسائي، وبين من يعتمد على دي دوين مسألتهم طيب لما قالوا احنا رجعنا بقى خلاص ما فيش تقارب خلاص ما فيش تقارب كل الانعام يعني نكونوا بين يدا يديها كل الانعام يعني ما فيش فرصه ده سؤال جنه يا اخوانا سؤال الجنه طريق إلى الجنة وانا رايح انام راجع نفسي أي مهم من النوم راجع نفسي في كل درس من من, من هذه الدروس اللي تجلس امام اي واحد راجع نفسه ما هوش معصوم راجع نفسك أنا ماشي على الحق فين ولا لا هذا كان حق ولا لا هذا الكلام فكرة شخص ولا هذا الكلام منهج أمة منهج أمة ولا فكرة شخص أراجع نفسي إنما بئفة هذه الاستقامة المزعومة التي يكون فيها رجل تابعا لواحد أو تابع الجماعة أو تابع لحزب إلى ان يلقى الله سبحانه وتعالى على ذلك طيب يسألك ربك ماذا أجبتم المرسلين ولا يسألك ربك ماذا أجبت فلان ابن فلان السؤال ايه يا حمد أهدفته مرصري أجبت رسولك بايه مش أجبت الشخص هذا ولا الشخص ذاك فراجع نفسك يا أخي راجع نفسك في هذا الباب تحب تصاحب تصادق تتعزم تعزم دي مسائل دنيوية ادعو الناس تصبر على هذا الناس بتحب فلان من جماعة كذا ما تكرهوش ده مسلم شبه سلم عليه السلام عليك يا اخي تعالى يا اخي الى الهدى سينا. اتينا يا اخي قطرق ما انت علي انت حبيبنا وكذا جاني واحد تبليغ يا شيخ الطلبه بيقوله انه احنا مبتدعه وان احنا مش عارف ايه وبيشدوا علينا وكذا لهم ده ابدا انت حبايبنا يا سلام وفي احسن منكم انت ناس حبايبنا والله وانا ربنا يبارك فيكم واخواتنا ونسلم عليكم من كل حاجه بس تعرف نتناقش يعني دين بقى لازم نتناقش فيه نتناقش نعرف على الحق ولا على الباطل ولا احنا ماشيين صح ولا ماشيين غلط ولا ماشيين كده وكده وكده وكده لازم نعرف انتوا جزاكم الله خير ده بالعكس شعله في نشرات وربنا نافع بيكم سبحانه وتعالى لكن تعالى انت على الحق ولا على الباطل ماشي تبع مين تدعو الى مين بالضبط الى الله ولا اله تبليس تابع للنبي ولا تابع لمحمد إلياس؟ من الذي أسس جماعتكم؟ أليس محمد إلياس؟ محمد إلياس سنة كام؟ 1927 طيب وماذا كان الناس قبل 1927؟ ماذا كان يصنع الناس؟ كانوا أتباع مين؟ قبل 1927؟ كانوا أتباع النبي طيب لماذا لا نكون بعد 1927 أتباع النبي برضو؟ قال نحن نتبع النبي بس يعني أصل ده يعني أو حط أشياء منظمة قلت له غيرك حط أشياء منظمة نتبعك ولا نتبع غيرك كل واحد له من وضع له برضه هذه الأموم نتبعك ولا نتبع غيرك قولوا لي نتبع مين نتبعك ولا نتبع غيرك دلوني على طريق وأنتم مع وضعتكم ومع فوس في خلقكم ومع كذا ما استطعتم أن تغيروا حتى الخروج بدأ ما تخلاء 4 أبو 7 ولا 10 ولا 12 ولا اكتبوا هذا الأمر لا لا ده مش عندنا ده أمر شكلي بس زي واحد رايح الجيش زي واحد رايح الجهدية زي واحد رايح مش عارف ايه قلت له طيب لما واحد زي رايح الجيش واحد رايح الجهدية ما في بلاد ما فيه جهدية ولا فيه بلاد فهذا كده يعني الذي عندكم في مصر هو الذي عند عند التبليغين في المغرب هو الذي عنده تبلغيين في السودان هو عندي عنده تبلغيين في مشارق الارضي ومغاربها يعقل هذا لا لا احنا لما يقوله انه هو سنة يبقى ماشي قلت له طيب واذا ما قلنا ان السنة يبقى ان يكون ايه اذا ما كان السنة يبقى ايه ايه مقابر السنة يبقى بيضع قلت له بعدين أنا والله اشق عليك أنت ليه حط ننطق في الخندق دي أنت ليه عملت دافع كده تدافع عن الياس ولا أصول الياس ولا تطلع سبعين يوم ولا تطلع سنة طيب وإنت ايه اللي جبرك على هذا انت إيه اللي جبرك أنت حط ننطق في الخندق ليه أنت, بت... انت بتبرر ليه لما تطلع من هذا الخندق وتعالى إب دعوة يا الله سبحانه وتعالى قول يا شيخ والله كذا كذا تعالى انا عايز ادعو تاني لك تعال تعالى الاول وبعدين هنصالق ده انا والله ما احنا لازم نتكلم في شيء احنا كل حاجه نقول تعالى والله اخدهم في التوك توك بتاعي واقول للشيخ هشام تعالى الشيخ هشام ماشي الشيخ هشام غير موجود طيب دعوتك ازاي تعرف تعرف الاسلام الاسلام تعرفه عرف الاسلام ايه التوحيد عندك بس هو اجاب في التوحيد بها. مش عارف اخراج مش عارف ايه كده وعدخال ايه قلت له مين التوحيد بكده من هذا الذي عرف التوحيد لازم مربط الله خالق رازق بارئ قلت له طيب واحد من العدين قدامك قال لك يا عم الشيخ اللي بتدعونا ده تصور اللي انت تقوله ده لم ينكره ابو جاهر الله خالق رازق مرحي مميت دم عن كرش ابو أنا لو سؤال بس الا اللي انت تقول ده القرآن دولي نبو جاهده كان يعتقده أماني الليه النبي حارب أباجه قال لا ما احنا بنسمحش في الأسئلة احنا بنقول ما فيس أسئلة ما بنسمح فيس سؤال خارج ما فيس سؤال ازاي في سؤال ازاي يعني قال لا ده احنا حتى والله يا أخوان من كبه ده احنا حتى يعني بنتضرب ازاي نتكلم في التوحيد بدون كتاب ولا سنة بدون كتاب ولا سنة لدون كتاب والسؤال يعني مش إنكارنا كتاب والسنة بس إحنا عاوزين مرض بتنزل ليه بهذه الأشياء طيب أنا بقى بأسألك السؤال طيب ده للناس مش هستعد أنا بقى بأسألك هو النبي حرب أبا جاهل ليه النبي حرب ليه أبا جاهل ما يعرف طيب أنتم بتعامدكم وبتقولوا حاطين وصول كده لا نتكلم في أمراض الأمة لا نتكلم في القضاء الخلافية لا نتكلم في الجماعات الآن قلت له التجد إذا تتكلمون فيه في يعني لا شرك ولا رiba ولا خمر ولا زينة ولا كذا ولا كذا ولا كذا ليه لأنكم لبنات ضعيفه أنتم لبنات ضعيف فيوصي بعضكم بعض إوعات الكلام في داخل فيه أو جماعات أو أو أمراض أمة ليه لأنه لو أملك واحد في الجماعات تكلمت مش لازم ترد عليه لو أملك واحد في قضية خلفية مش لازم ترد عليه لو أملك واحد في وتتكلم عن أمراض الأمة يا صاحب شبهها يا صاحب شاهو مش لازم ترد عليه فلما كنت نبنة ضعيفة أصد ربوك على ذلك طيب يا أخي أترك كل هذا وتعال إلى الدعوة على بصيرة بالكتاب والسنة بسام السلف الصالح ما انتش قادر مش واجب عليه تعلم الأول ثم هكذا طيب الأخ ده مثلا بقاله كم سنة وأنا على يقين معينه قام ولم يتكلم بكلمة واحدة بعد هذا أنا على يقين إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ان هو يرجع منه عليه او نراجع نفسه على مكان عليه بالعكس ممكن لك لك الشيخ شام بيسدنا والشيخ شام بيبدعنا والشيخ شام كذا وكذا ولا يستجيب. ليه فهذا طريق الى الجنة الا نراجع انفسنا بهذا طريق طريق الى الجنة نراجع انفسنا ولا نحابي فيه احدا والله ما عليك من بأس اذا انت قلت اليوم قولا ورجعت عنه بالغد إذا تبين لك أنه الحق مش بقى فأب. مش قول شيخي قولك, قولك أن ما الذي يمنعك أن يعني مثل الجماعات وكذا شوف أنا بتكلم فيها الان بكل جورة صراحة لكم راجعنا فيها كثيرا تكلمنا اطلعنا على كل من تكلم في مسألة مسألة مشروعية الجماعات ما وجدنا شيئا كلام نظر عقلي يدفعه آلاف النظر الامة الصالة مريضة الامة مشتاجة جهد ذا جهد ذا جهد ذا انما دليل دليل يقول من مص يستطيع تقاوم به ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا دعوها فانها منتنة ابي دعوة الجاهلية وانا بين ظهوركم ما عندك شيء أبداً ولا ده بس المسلمون محتاجون إلى كذا وكذا وكذا ودي جهد فلان وجهد فلان وجهد علال وجهد كده طيب هذا الجهد نحن نعرف أن واقع يرد لما؟ لأن جهد كل جماعة ضد الأخرى ضد الأخرى يبقى الجهد لم يستفد من المسلمون بالعكس عوام الناس يقولوا وقف اتفقوا مع بعض وقووا تعالونا ده أنتم تضربوا بعض قدامنا ده أنتم تتشكلوا على المنبر ده أنتم تتشكلوا على السماعة المكروفون ده العوام اللي بيحققوا بينا ده العوام هم اللي بيحققوا بينا اصلا للأسف في الشديد في بعض المناطق العوام هم اللي بيحققوا بينا ده احيانا احيانا يوصل الامر لمراكز الشرطه يبقى الضابط قاعد بين دعاه ده ينهش في هذا ودانهش في غيره يعمل ايه هو بقى وانت بتطلبوا الحكم ان شاء الله حكم شرع الله طيب طالب آية يجب عليه حكم شرع الله لكن ايضا طالبه بسلوكك حببه بشرع الله لكن لما يشوفكم انتم لعبين كده لأسف الشديد نعم فيا اخواني لازم انسان يراجع طريقه طريق الى الله طريق الى الجنة لابد ان يراجعه لان طريق الى الجنة طريق وعر صعب لكن عقبته احلى من العسل فحور عين فاتهتم مما يتخيرون لحم طير مما يشتهون نعم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ماشي يكفي, يكفي.